فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق فشد فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها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 والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار متوا لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم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 غَيْرُ آسِنٍ وَانْهَارٌ مِنَ اللَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَانْهَارٌ مِنَ اللَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَانْهَارٌ مِنْ خَمْرِ اللَّذَّةِ للشَّارِبِينَ وَانْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى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 وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ آنفَ أُلَائِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ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 فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذابك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة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 فَإِذَا عَزَمَ الْأَمُّ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِيَاتَ وَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُ أَرْحَمَكُمْ أُولَٰئكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ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 ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم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 من بعد وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا, لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم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 فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وأنتم الأعلون, وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب ولهو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۚ إِنْ يَسْأَلْكُمُهَا فَيُحْقِرَكُمُ وَيُخْرِجَ أZDَانَكُمْ هَا أَنْتُمْ هَا أُولَاءِ تُدَعَوْنَ لِتُوافِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبَخَلْ وَمَنْ يَبَخَلْ فَإِنَّمَا يَبَخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنَّ